وكل محدثة بلعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الميت الدرس إن شاء الله كتبك اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير كتابي الباعث الحثيث شرحه اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير للشيخ العلامه أحمد محمد شاكر يعني كتابي الباعث الحثيث هي أحمد محمد شاكرة الباعث الحثيث <تصفيق> عليكم السلام أصلي كتابي أصل كتبك اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث هي حافظ ابن كثيرة علوم الحديث هي ابن صلاح سع علامه ابن صلاح الشارزوري ابن كثير الحافظ وهلوها العلامة أحمد محمد شاكر باعت الحديث لرأسيها شرحي شيء مطول هني يعني شرحيها مو همو بنودي يكتيب كبكا وهمو مقاطع وتفصيل بدأ نعم يعني مباحثكاني لا هرشوني كمباحثك في ويسي بالتعليقية ها والتعليقية كلا سرده إرساء قرل لبرجي كتبكاته ماشاك المسراء الباعث والحثيث شرحوا اختصار علوم الحديث للحافظة بالكثير باسي كينيا أحمد شاكرني أحمد, أحمد شاكرني خلق أونداء أو أن دبعة الحديث لجل اختصار كذا هاتوا وأذن هربعة الحديث خدش يا أخوي اختصار علوم حديثي ابن صلاح شهر زورية وأذن بعد حديث كيابن كثيرة بس خيوني الباعة الحديثي حمد حمد شاكره شرحه بسيط يعني تعليقاته بسيطة لسر شيء لسر اختصار علوم الحديث كابو أصلي قضي كا كامهبي وان دي جاريش الشنستر احمد محمد شاكر لا شنوك بي في جاري أحمد محمد شاكر هل عباري كثير توزي يمكن درشت توزي كورس قسي سر لا مفيد ب مفصل إن شاء الله لهالشونة كذا في ويسمان وبتشين سر شرح حقيقة محمد الحمد الشاكر بعد حديث شنسري اقرنا او أو هلا سر اختصار بالكثير من كثير أتين وأوجع بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الإمام العلامه مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين حماد الدين أبو الفدائي إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام ائمه الحديث والتفسير بالشام المحروس فسح الله للإسلام, والفسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه فسح له لغيك عليه فسح له يعني وسع له وسع الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه دعاء كومالك الفاضي ثناء ثنائي هنا اوانيكا اوانيكا النساخ اختصار علم الحديث يعني نقل كدب و ايماء با يسعم عباريه لدوي مقدمه كوا كثير عاده نساخ وتلاميذ وابو كاتك الشيخ يعني نسيكدوا ب كتيبك، في شوي دس بمقدمك هاتون مدح الثناء عند السر شيخك يعني كدوا، أجا كتيبك يعني عند السفيك كدوا شروع يعني عند السفيك كدوا، قال شيخنا الإمام العلامة، إمام تنجاري للدرس كان على بسمان كدوا، كسيكا يتفق على إمامته الموافق والمخالف يعني سعالم منزورة. بشرنيها مو عالمة شبه بيت. الشرح الممتع حجاوي. الشرح الممتع حجاوي كسباس أكاد خوان كتبي مغني في الله الإمام ابن المعتيمين الله إمام مكو بكسباس يوطيوكو شافعي بيت. وق أحمد بيت وق بيت. بو والله بويا إمام كسيك العلماء رأسي شوايا يعني وافق عليه الموافق والمخالف مثلاً أقام متعصبي شي شافعي بيني مثلاً شافعي بلأي أحمد امام يانا في العلم على إمام متعصبي شي حنباليا حنفي بيني بلأي مالك على إمام سلم زمان العلماء زول بلأم آية هارها ميان إماما يعني لو مستوايا بحيث يعني حموك سيباليبالي أو إماما نعم زرق سياء عالم ما شهي نية قال شيخنا الإمام العلامة علامة صيغة صيغة مبالغة تأكد تأي توشيدة لتوشيد المبالغة لتوشيد المبالغة مفت الإسلام لقدرة العلماء شيخ المحدثين يعني حافظهم كثير هم محدثة هم مفسرة وهم اعتقادا يعني سلفي العقيدة وأو ندش كسكا كناصري سنة لسادم خويا كسكا ناصري سنبو بيو بقية السلف بقية السلف يعني خو كسك خلف خلف خلف خوي سلفني مثلا شيخ فوزان عندك الآن بقية السلف باقيت السلف خو هوما خوي راس السلفيه خلف سلفي خلف سلفي متبع منهج السلف بس بيبقىت السلف آية طالع عمره يعني اساس عمله كله من السلف ن يعني بالسماع منه بالسماع منه وبرؤيته وبحمل ما يعتقده ويراه من الحق يذكرك بالسلف شون لدسي نحوك وثمان لمقدمي قطر وثمان تذكيره أبي أبي العلاء ابن هشام كاتب. سير أراء كان يكيد يعني يذكرك بمن بالكبار وكو علماء كون كان وكو, وكو فراء وكو وكو أمش بقية السلف الصالحين عماد الدين ما لقبه أبو الفداء كنّياأ إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي مذهبا لسر مذهب الشافعي بوا وحندي جالج لذهب كدلت شت بلام شافعية في وديارة يعني مناصري مذهب الشافعي رحمة خالبه إمام وأئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس كتاكات اويكا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فان علم الحديث النبوي على قائله يعني قائل الحديث النبوي كفي غمبري صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعه من الحفاظ قديما وحديثا علم حديث كم الله خلكك لا علماء وكتابات حفاظ قديما وحديثا بايخن فيداو جرينجان فيداو كان حاكم حاكم من يسابري مبستأبي عبد الله بلام أجر مبستبي حاكمي كتربيه أو كنيقي إيه نيت بقول مناقب وأحمد الحاكم أشهر حاكمه بلام أمي أنكوت يأوزد الحاكم في عند الإطلاع مبستبي كيا ابو عبد الله الحك والخطيب مطلق وخطيبته البغدادي ومن قبلهما طبعا امدو كسا لنا علماء دوري شيزور زورين لا تحرير علم مصطلح يعني النصري علم مصطلح والتحليل وتهذيب يعني اولا تاسيس بنيان علم مصطلح زور وقوة كذا ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة ولما كان من أهم العلوم لبروا علم مصطلحي حديث علم حديث نبوي يك يكلا علم جرينج كان من أهم العلوم نيوت هو أهم العلوم لها ميجرنتر نعم من أهم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعاً جامعاً لمقاصد الفوائد. لبروا من أهم العلوم، وياك لا علم سود بخشانا، فمخرجوا الله تعليق ياكي مختصر بسود وجامعه بجديد بنوسم لسركته بمختصة لسر علم حديث، بلام جامعاً لمقاصد الفوائد. يعني الفوائد الرئيسية. مقاصد مقصد اشتكام مهمات مهمات المسائل ب اصول المسائل ب مقصد ان مقصد اما اشتاق الحشو ب زيادة ب زيادات ب تفريعات شي بعيد بعيد زرزرونيه بيزاني ني زانيش مشكله والله كل شيء غير بيت طالب علمي بعالمي بيت مهمات المسائل يعني مقاصد المسائل نزانه نأكله. بقي فهندك فوائده هي يعني يزور سارقين. جامع عن المقاصد ومانع من مشكلات المسائل الفرائدي. هندك مسائل هي فريدية يعني بابل كم جذب رأبته كم ينير ومشكلة يعني اشتكي و... ينتج لبين إثباته نفي وبونو نبوني ذا هي يعني أو أنا مهنم. اشتئك بينم كمقصد مقصد به، واشتئك إيش مقصدني مشكلة نينا، ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان لبروا أو كتابك كتاب علم الحديث علوم الحديث هي مقدمة علوم الحديث شناع هي بين امك ابو صلاح باخي داو با تهذيب وبختكدني كتاب علوم الحديث هيك لو كتاب انا هيك لو مصنف وسلاميك لا بين طلبي حديث ذا متداول جرنجي في وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان او زورجرش يعني هندجايان زورجر ربما بو هذا فربما عنيه يعني اهتم عنيك كلو فعلانيك مبني للمجهول في الصورة وهو للمعلوم عندك لعلم صرف عندك كلمات ما مبني للمجهول بون مناقي علاد استحاضو استحاضو مبني للمجهول نية مبني معلوم كنت استحاضو يا بون يعني شيد منك شيد كلام شيد يعني براك كلمات هي يعني حم حم زيد يعني توشي, توشي تاب يعني براك كلمات هي مبني للمجهول في الصورة والله بخير معلومة مبني معلومة ربما عنية يعني كيف كلماني عنية يفسر شو يفرق إليه مبني للمجهول معلومش في الحقيقة وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان سلكت وراءه واحتذيت حذاءه يعني اتخذت مثله واختصرت ما بسطه أو كواب مطول البسطني الإطالة بلا لمزة معناه بسيط كما يا لمزة معناه بسيطة بسيط هو ياها البسيط بيت يعني زور كل بيت بلى في بسيط يعني المطول المبسط فيه غبض لي شق بكي واختصرت ما بسطه يعني ما اطاع ما اطاع فيه ونظمت ما فرطه نظمت هناك يعني كد من النظم أقل دنك كشتك بيني بكتها حبلي و ملوان كيك بیکته حاصله استقلیه ون باه استقلیه ون باه استقلیه ون باه اا اوسط ون باه نا اوسط گرینگانی که بدم تضم بعضها بعضها ایل بعض و ونظمت ما فرطه يعني ما نسیه فرط الشيء نسیه و ونظمت يعني خوی سرکه های ولی من هندی اشتي كلي وين بو؟ اشتكي الأشياء اللفها وضم بعضها إلى بعض. وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين لأنواع حديث شسطو بينج نوعي شستو نو... نو... شستو نو... فن. حديث شيء صح يحيل ضعيف. باعتبارك صحي صحيح يان حسنا يا يان ضعيف بلان ما بس ليشي جوركاني فني حديث نك من حيث الصحة والضعف من حيث الفن يا الفنون وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك ألمن هرش أصلي بيان مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط أي شمهر وكأمكتك دوثوا من غير وكس يعني النقص ولا شطط يعني الزيادة والله المستعان وعليه تكلن ذكر تعداد انواع الحديث ام او نوعان هيك خلصت بينجه صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس دلس بفتح الله مدلّس بفعلك يا يا بس مدلس الحديث مدلّس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المبطل بكسر عك المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وأنهم فنونه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العال والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا الجريب مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل الجريب المرسل الخفي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابذ الرواة عن الأصاهر المدبج ورواية الأقرام معرفة الاخوه والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه عن رواة الأبناء عن الآباء من روى عنه إثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكناء من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق بكسر لا شانه نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، نكوفيات، وفيات، معرفة الثقات والضعف، من خلط في آخر عمره. معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والروات معرفة بلدانهم وأوطانهم فرقين شو مك هذا الشيء متعدية، هذا الشيء مت متعدية خلّط رواي وخلّط روايات، فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله بمشي وتنويع، تنويع، ها تنويخ، تنويع، فهذا تنويع الشيخ أبي تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس باخر الممكن في ذلك أكرر لها شرصتبين جزيلا البيت أكرر لها فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى أو أن ده جوري تربيني أتواني تطوير بمع المبكيد إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم أحوال الرواة حصر نكهر حصر نية حقيقة بلام كثرة أجنا حقيقة خلق محصورة معدودة بلام كثرة دلقة نايدة وشي شندين جولي تريش بيتا في الشر أما ومقصي بن صلاح وأحوال متون الحديث والصفاتها لا تنحصر أحوال الرواة والصفاتهم وأحوال متون الحديث والصفاتهم حديث جورا جورا ثاني شواو شوازي هي شيو شوازي هي حافظ بن كثير قلت وفي هذا كله نظر اهم أم نوانا اميكوا زياد اكا اميكوا جماد الناه امقسانه في في, في فيه نظر بو بل في بسطه هذه الانواع الى هذا العدد نظر هل ام عدديك دايناوا كديثا او ندا أكره كم تليكاتها؟ إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. فهمت؟ عندي شيء متداخلة. أتوانيل يكدوسيا أو أنا ليك شنو بسكي؟ وكان أليق مما ذكره لما لا اقتله؟ لماش يا مثلاً؟ لما ركتربو كوايب كذا؟ ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض. عندي شو تهن؟ ليكن؟ هذيك شنو؟ لكن لماذا لانه يجب بيكيت يكون هناك جيشه لانه يجب ان يكون هناك جيشه لانه يجب ان يكون هناك جيشه لانه يجب ان يكون هناك جيشه لانه ثم انه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكرى كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب اما اوشخص لبنجاء ينين بلانشي ترتيبي اكيد وربما اندجا ادمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبه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 على الأصل زدناها تيسيرا للقارئ والباحث شين من هو أحمد محمد شاكر أو هم زيادة إلى أصل دانيه قال اعلم علمك الله وإيايا الدعاء للطلاب والتلاميذ سنة العلماء دائما ثلاث هذا هو ان يكون لك ان تتعامل علمك الله وإياه تقديم يكون لك ان يكون لك ان أن الحديث ان أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف حديث لا علماء حديث بيت ان يكون إلى صحيح وحسن وضعيف أما يكون ابن صلاح قال شو قولت قال يعني ابن صلاح لا نستقش رواه لكثير علوم حديثها وهاته قلت حافظ الله ابن هذا التقسيم ان كان بالنسبه الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او ضعيف ام تقسيمك حديثك لو تسي به صحيح وحسن وضعيف اجر باسي حقيقة حديث كين حد حقيقة حديث تنها صحيح أو ضعيف أمسيناه الناقر صحيح أمم أحسن ما شاء الله مستفيد بارك الله فيك استا الله هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف إذا أم عباري حافظ بن كثير كالسبيخ وإنتوا إن كان بالنسبة إلى ما في النفس الأمر لبان بنسي حقيقة يعني حقيقة الحديث باش حقيقة الحديث تقسيمي صحيح حسن ضعيف تقسيمي في حقيقين يا تقسيمي شي حقيقية بوج تقسيمي حقيقية نك حقيقية يعني بو عباري تقسيم الحقيقي عند المناطق تقسيم الشيء إلى أجزائه الله أخير التقسيم كيه اعتباري باعتبار الصحة والضعف يعني باعتبار قوة قوة الصحيح والضعيف بيته حسن وصحيح وضعيف. صحيح حسن وضعيف كابو كاذي الله بالنسبة إلى ما في النفس الأمر ما في النفس الأمر ماذا هو يعني حقيقه بالامس اغا بالنسبه الى القبول وعدمه حديث مقبول وغير مقبول تواه او, أو كاتف ليس الا صحيح أو ضعيف المصنف صح بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، بل ما خبر ابن صلاح كاتسيبر صحيح وحسن وضعيف فبتأخذ هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى القبول وعدمه توا. قبول وعدمه. يان مقبولني. آخر أم على بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. <تصفيق> نفس الامر حديث حسن قسمه مستقله يعني بمستقلة. يعني كل صحيح حسن وكل حسن صحيح بحش. وكل ضعيف حسن وكل حسن ضعيف بحش. النسبه بين الصحيح والحسن التساوي ام التباين <تباين> هو قسم مستقل من راسي الله ام غلطة <تكلم> إلا, إلا بس هي والله عالم يعني القبول وعدمه بلى يعني قصور للتعبير كده هي والله عيناها مش در معروفة أو أندم معروفة هيك هيك من كذا بين الأسرة مقصدها وإلا إيه بس دقيقة شو ما دام الله إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر نفس الأمر ما هو الحقيقة حقيقة إيش ذهن الروا ولا أي صحيح وحسن وضعيف. برضو بس في قبول وعدم قبوله. بشر وإن كان بالنسبة إلى إصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. أجر ما بس من في إصطلاح محدثين بيت حديث بيته هشام ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. يعني تشوف صحيح وحسن وضعيف. شن بالشيكيزيات اللي هي كما كما قد ذكره آن وهو وغيره أيضا كابو إصلاح المحدثين باش صحيح وحسن وضعيف إصلاح المحدثين يا لنا إصلاح إصلاح المحدثين كابو الكسيوتي إلى كم قسم ينقسم الحديث عند المحدثين, عند المحدثين شداد فالي الرنيه في الاطلاق اوتي الى كم قسم من قسم الحديث الرنيه وتي باعتبار الصحه وعدمه صحه وعدمه ابيت تدو. دو دو صحيح ضعيف ممكن بلام لنا وصحيح صحه وعدمه يقولون من الضعف وعدمه الضعيف وعدمه وتي الضعيف وعدمه أقولون ضعيف أو ضعيف وتي وعدمه وعدم الضعيف ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن ممكنة واجيبت عموما أما أقسام حديث أخوة أقسام حديثة يقولون حديث مدلس بقسم اقسام حديث شوك كوتل حديث شن حديث حديث شيء صحيح وضيع شو كمان هم يعتبرين خذ ذهن ناشي ولا كوتل إلى كم قسم القسم قسم تقولي تقسيمك في حقيقية ونمنا استأعلي علي سكان بس ما تقسيم لا مناطقه تقسيم حقيقي وتقسيمي اعتباري التقسيم الحقيقي هو تقسيم المقسم الى اجزائه او تقسيم حقيقيه ضمن تقسيم اشتي باعتبار بمن علي امنظاريه تركي هي اراكشيه جراني هي هرزانيشيه نا زانم قرسيشيه وسوكيشيه أمرك شيء اعتبارات. ثانية ده تقسيم يعني زيادة. حتى لا باعتبار لا أي تقسيم كدة تقسيم اعتبارية. حديث تقسيم صحيح وحسن وضعيف تقسيم اعتبارية. طويل وقصير. هل حقيقي ان اعتباري ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم نتيجهك اخوي الحكمه كانت تدعي له لا أتواني هو اتواني حديثي صحيح حديث اخوي انت صحيح حسن وضعيف ضعيف والله اي اخ لبر برشي دبر دبر ويك اخوي حديثي حديث بيت الصحيح وحسن ده. وضعيف ضعيف بغس الا حديث اخوي أصلي إما مقبول وإما اما تو ما مقصودك علماء ضعيف وبكار انا كان قسم اي واش هر اعتباري من باعتباري القبول وعدم القبول اوه <سؤال> عموما تعريف الحديث الصحيح قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا باش. حديثي صحيح حديثك مسند ما معنى المسند يعني الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي مسند عند اصطلاح المحدثين ما كان مرفوعا تركيزي زور وقود ما قد سليل بيقونيا حديث مسند نك ما له سند مثلا علمك وصفشت قولي جاحض روادك بيتري خبر حديث مسند مسند عند الاصطلاح حديث مسند يعني مرفوع جد مرفوع ولو اجد شيش به مدلسش به ولو مرسلي خفيش به ولو تشجب ما دام له سند ظاهر كي متصله ظاهر متصله و مرفوع ايشا في كابو فهو الحديث المسلم الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط لا منتهاه كابو يعني كابو هم اتصال هم عداله هم ضبط ولا يكون شاذا ولا معلل دو شرطي شيء كشاذ نبي و نبي عند العلماء ألن شاذ معروفة شاذ كلمي شيء اصطلاحي خاص بوزن ولا يكون شاذا ولا معللا حبيب بليشي ولا معللا بعله قادحه علامه تعليفه توانيه بونس ان قيل لا بد ان يقيد لا بد أن يقيد العلة في حد الصحيح أن تكون قادحه فالجواب فالجواب انها هي المراد انها هي المراد تفسيري عليك تمام كاتي اظن ولا يكون شادا ولا معللا اويه اويه كمعللنا يعني انها هي المراد فيكون هذا من باب فيكون هذا من باب العام الذي اريد به الخاص العام الذي أريد به الخاص يعني هل يسوي بيزان؟ لا تعريف صحيح أو تد ولا يكون شاذا ولا معللا عليك هذه حمام وبس العام الذي أريد به الخاص أما بوشي شن كيموت مانشي ولا معلل عايم معللنا وبس ما في شيء وبس ما بس أويا كم مرسلنا به هلا اتصالك هيا يا يجب ان يكون المخالفه مخالفه لبيني مخالفه لا يجب ان يكون المخالفه به لا لا لا لا لا لا لا لا ثم أخذ يبين فوائد قيوده. قال أما صلاح صلاحه أنجا حافظ الله هاتوا لكتير قيل على سيكدوتا بس كدني قيد تعديفك لا تعديفكش قيدك هيا ومحترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح دان دانة أمانة دركات دلو لابد لهم مرسال منقطع معضان أمانة متصلين مدى الاتصال مدى الاتصال ثم أخذ يبين فوائد قيوده ومحترز بها عن المرسل فشيء احتراز ذكر اكدوه هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده شيء متصل اسناده المرسل والمنقطع والمعضل فكي لا ولا يكون شاذا شيء شذرا والشاذ وما فيه عله قادحه وما فيه وما في راويه نوع جرح نوع جرح معللة جرح, جرح, جرح قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة وما في راويه نوع جرح نوع جرح, نوع جرح قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة أويك أم شطانيتى بلا حد حد صحيح فهو محكم فهو محكم فهو محكوم عليه بالصح بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه يعني أقل حديثك مرفوع به موقوف به مقطوع به أما حديث صحيح شاملة، ولا يكون شاذا، ولا مردودا. حديثه كان مردود بشيا، كان مضطرب، ولا معللا بعلة قاضحة. حديث صحيح، أكله مشهور جبه، أو أكله تشجبه، غريبا، وقد يكون مشهورا أو غريبا مشهورا وغريبا. ولكن هنا؟ عزيز هنا متواتر هناك متواتر هناك متواتر هناك متواترا أو متواتر هناك متواتر هناك متواتر متواتر هناك متواتر هناك متواتر هناك متواتر هناك متواتر هناك متواتر وهو متفاوت في نظر الحفاظ في له وهو متفاوت يعني الصحيح تتفاوت درجاته صحيح شهر خوي حديث صحيح لذاته كاتي قالين صحيح تعدي في حديث صحيح ما ينأم صحيح صحيح لذاته انك بواسطة بوابع بشي بوابع صحيح لنا وخوشي دا لنا دا تفاوتها لا درجات صحيحك من حيث الأصحية أي أن الصحيحة تتفاوت درجاته من حيث الأصحية ولهذا أطلق بعضهم أصحى الأسانيلي على بعضها لبل أو لنو حديث صحيح لذاته شاء هندس حديث لهندك كتير ترن وفي السنة ذكاني هندك لعلماء وتوينا أمس سنة دا الصح الأسانيدة فاشن أوه فاشن أوه فاشن أوه أرى على الراجح كاميا إطلاق الصح الأسانيد ما مطلقا ولا أمس سنة دا مطلقا لهمو السنة ذكاني صحتره راجح كاميا راجح حوايا بالنسبة إلى الصحابي فلان عن ابن عمر فلان سند أصحوا السند ذا أما عن علي فلان سند أما عن عمر فلان سند أما عن أبي بكر فلان سند بوشيوه أما مطلق أم سند ذا نعم فلان وفلان زور نزيق بونا يا زور حديثا متمارس للروايه فلان صحابي ويموط الله خانا وصحيحني أما أصحه الأسانيد عندك العلماء الأكتب كان يانا شونة جيان كدوا أو هالأسانيد أضعف الأسانيد كامية أما نذكر كدوا وحاكم أكتب معرفة أو هالأسانيد دياري كدوا في معرفة علوم الحديث و يعني هندك لعلماء بس هناك إنك تبغى كاني أنا لقلة الجدوى يعني شو يسفاديش تأصححك إيش يشفيه ترجيح سندك كدايا ثابت بو لا قال ثابت بو دش بيا كيف الظاهر بوت ترجيح يشتبئ كذا أي تو سندي شيء واهي لقى سندي شيء واهي هذا بشهوه يشيش كذا أو يشتبينا كذا بويا باس يناك ولهذا أطلق بعضهم أصحاء السندي على بعضه فعن أحمد وإسحاق أصحه أصحوها الزهري عن سالم عن أبيه يعني عن, عن, عن ابن عمر وقال علي بن المدين والفلاس عمري كري, كري علي الفلاسة أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عبيدة بفتح بفتح العين وكسر الباء ابن عمر ويقال ابن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام يعني أحمد محمد شاكر وعن يحيى بن معين يحيى بن معين سيتي اصح كما كاميه اصحوها الاعمش سليمان بن مهران الكوفي وهو ثقه حافظ المدلس عن ابراهيم عن علقه عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم نايب عدك شيني أبوه أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي كذا سماه ابن الصلاح في المقدمة وذكر عن, عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبي عن علي يعني ابن أبي طالب شين وزاد بعضهمتي الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه كلا لها مكسك تلا شافعي روى عن مالك تايلة باشا موفاق الله ركالله فيكم وصلى الله على محمد حاشيك زور طويل نسي ولا أصحف الأساني إن شاء الله درستكي تلتوانين بإخوانينا وفاق <تصفيق> من